ترجف راجفا تتبعها الرادفا قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإن ما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى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 ثم شد خلقا أم السماء بناها ربع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك جحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خوب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان